إنِماَا يعمرُرُ مسجدِد اللهِ مَنْ آمَنَ بالِلهَّهِ وَالْيَومِآخرِرِ وَأَقَ مَ الصلَةَ وَآتَ الزَّك وَأَقَمَ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّك تَ وَلَم يَقْشاءِ اللهَّ فَعسَاءُناائِكَ أَنْ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 الذين آمنوا وغاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ولذوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَاتٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُنْفَعْ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعَ اللَّيْتُم مُجْدِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأنزل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 ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا حتى يعطوا الجزيه عن يديهم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت إن صار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يراهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا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 يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُونَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِنَّهُ أَن يُفْهِمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سمع الله لمن حمده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 يوْوم يُحْمَا عَلَهَا في نارجَهًَاَّما بَكو بِهَا جِباهُم وجوبُهُم وَظهغُم يَوْم بِهَا جِبَاهُم وَجُوهُوهم وَظُم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 ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا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 والله لا يهدر قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاثلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفذ يعذب إلا تنفذ يعذبكم عذابا اليما ويستبد الخوما غيرهم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفابا وثقالا وجاهدوا بأوالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 عف الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله سمع الله لمن حمده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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارثابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فَتَبطَهُم وَقين قَردهُ معَ القاعدين لو خَج بكم م زَدُكُم إ خَبلَ وَلاأَوْضَروا خِناَانَكمْ يَبغُونَكمُْ الفتن يبونَكمُ بثْنَةَوفكُم سََّعونَ لَهُ واللههُ عَمُ بظادمِين لقد بتقول فيثنا من قبل هو قلبون كان امور حتى جاء الحق وظهر امر الله حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذل ولا تفتني اذن في الفتنه سقطوا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 إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضادلين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم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 وَما بَنعْهُم أن تُقبَن بِهُ نَفقاتُهم إلاا أنهُ كَبَواوبَِّ وَبرسون إلاا أَهُ كَبَوبِلا وبرسونه وَن يأتونَ الصلاةَ إلاا وَهُ خسَلَ وَلا يوم بقونَ إلا وَهُم, وهم كادغول فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله يعذبهم بها انما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر اللهم الله أكبر, الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا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 وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الله لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً من اللَّهِ والله مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عليم حكيم الله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 انهو من يحادث الا الله ورسوله فان لهنا وجنا ما خالدا فيها خالدا في هذا ذلك نفخ الزعيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفضون ايديهم نس الله نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وَد الله وَمُنَابتِين والْمُنَ بقاتِ وَكُّن وَجههدَّ بَخاندين بِ هي خسظم هي خَم وَعَلَهُ مهُ وَلَ ك الذي من قبلكم كانوا جنت منكمت وَلَأَذا ف ت بخلَ ف بخلَقين بس ك بخلَكم كماد الذي من قبلكم بخلَ وخ ك خض أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وَق ببهم وأصحاب بدن وَمتبِكاتِ تت مصون بالبَنجناتِ فمَا كان الله يظلِمهُ ف كان اللهون يَظلمهُ وَك كَرنُهُأَ فسَهُم يظلون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 ان الله العزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتنا تجري من تحتها الاجناح خالدين فيها خالدين فيها ومرساكن طيبات في جنات عدن ورضوان ونعمان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمده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 وَمِنْهُ مَنْ عَهَدََّه ل إِنتَن مِ قَطْنهلَ نَفصًا دَقًا وَمِنْهُ مَنْ, من عَهظََّهلَ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 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علاهم الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَانُونَ لَنَنْفِرَ فِي الْحَرِّ قُلْنَا رَجَعْنَا مَا أَشَدَّ حَضْرًا فَلْ يَضْحَكُوا خَليلَ وََْابَتُ كثيرًا جَنزَ أَم بِمَا كانَوا يَكْسبُون فإمْ رجَعَكَ اللهَّ إِ ط إِبَةِ مِنْهُمْ فَسْتَعذَنوكَخاجَ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالبين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 اَيَ يَرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الضَّالِّينَ وَاِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْقُرَى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 وَلَا عَنِ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيَّ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حزنا حزنا ألا يجدوا ما إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل تعتذرون تعتذروا نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الريب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس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 قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخنهم الله في رحمته والله إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعنتم لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الله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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك فكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ألم أن الله هو يقبل التوبة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 فَيَوْمَئِذٍ بِأَنصَارِهِمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ الله لَّا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم الله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 الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله المتعالي عن الأنداد المقدس عن النقائص والأضداد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 وصرف عنا شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبغاطن العظام سبحان الذي تلطف بالعز وقال سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسفيح إلا له سبحان ذي القضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحانه عز وجل قسم الرزق وقدر الأجل وله الحمد على ما حصل إلهنا إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا إلهنا قلت وقولك الحق وآخرون اعترفوا بذنوبهم اللهم إنا نعترف إليك بذنوبنا وتقصيرنا إلهنا قلت وقولك الحق وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم إلهنا بمغفرتك ورحمتك اغفر لنا وارحمنا لا راحم لنا سواك فنسترحم إلهنا قلت وقولك الحق ألم يعلموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عفاد إلهنا اقبل ثوبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات إلهنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وأرسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم طائلة الأعين وما تخفى الصدوء إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وكفى بك نصيرا إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ووقف المساكين على ساحل بحر كرمك إلهنا أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجه علينا الهنا الهنا خير جاء الينا نازل وشرنا اليك صاعد الهنا تحبث الينا بالنعام وتواعدنا عنك في المعصيه إلهنا لسنا براء فنعتذر ولا أقوى فنتصل بل, بل مذنبون مستغفرون لا مصرون ولا مستكبرون اللهم اجعل خير أعمالنا آخرا وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك وأنت راضٍ عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وليأواث المسلمين اللهم, أغف... اللهم أغفر لأمواتنا المسلمين الموحدين اللهم أغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والتعج والبرد اللهم أنزل على أقبولهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفواً وغفرانا حتى يكونوا في بطول الألحاد مطمئنين وبجودك واثقي وإلى أعلى درجاتك سابقي واخصص من بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا والبنين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشارف فارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبين فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فالق الحب والنواء يا منشئ الأجزاد بعد البلا يا كاف المتوكلين عليه انقطع رجاء إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشام انقطع رجاؤهم إلا منك وخاف ظنهم إلا فيك وضعوا فاطمه دم الا عليك تكالب اعدائك عليهم اللهم لاناصر لهم اي الا, إلا انت اللهم لاناصر لهم سواك فيستنصرون اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم إنهم فقراء فأغنهم إنهم حفات فحملهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم اللهم يا حي يا قيوم يا قوي قوي شوكتهم يا جباء يا جباء يا عزيز ذو انتقم لهم من الظالمين اللهم انتقم لهم من اليهود الظالمين ومن النصارى الحاقدين ومن الرافضة المتربصين ومن العلمانيين المندسين اللهم انصر إخواننا بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك وحرر بهم قدسك اللهم أصرح ولا تأمورنا ولا تأمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا